النشرة الإخبارية النشرة الإخبارية إذا فتحت لنا بلد أقمنا حدود الله وانقشع الضباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم السبت التاسعة عشر من شهر شعبان لسنة ألف واربعمائة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين أكثر من 120 هالكا من عناصر الجيش النصيري خلال مواجهات مع جنود الخلافة جنوب دمشق البداية من ولاية دمشق وبتوفيق الله ومنه تمكن جنود الخلافة من صد هجمات عنيفة للجيش النصيري في محيط مخيم اليرموك حيث اشتبكوا مع عناصره بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة موقعين أكثر من خمسة وستين قتيلة وعشرات الجرحى، واغتنم المجاهدون أسلحة وأعتدة متنوعة فيما دمر الدبابتان وأعطب الدبابة وعربة شيلكا وعربة بي ام بي خلال المواجهات وفي محور الحجر الأسود تمكن جنود الخلافة من صد هجمات الجيش النصيري من جهة شارع ثلاثين حيث دارت اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لهلاك أكثر من 25 مرتدة وسقوط العديد من الجرحى. كما تمكن المجاهدون من تدمير عربة بي ام بي يأتي هذا فيما هلك 39 مرتداً خلال مواجهات في وقت سابق على محاور بلدة يلدى والحجر الأسود ومخيم اليرموك نسأل الله الثبات والتسديد أما في ولاية صلاح الدين فقد هلك ثلاثة مرتدين من الحجد الرافضي بينهم قيادي وأصيب أربعة آخرون إثر كمين لجنود الخلافة في منطقة الثرثار غرب سامراء ولله الحمد وفي ولاية ديالى، هلك ثلاثة عناصر من الشرطة الرافضية وأصيب أربعة آخرون بهجوم لجنود الخلافة في ناحية جلولة. فيما هلك خمسة عناصر من الحجد الرافضي وأصيب ستة آخرون بتفجير عبوات ناسفة في قرية بروان الكبيرة جنوب المقدادية وفي قرية البوعيسة بناحية العظيم وفي أطراف منطقة الندى شرقية بعقوبة كما أصيب ثلاثة عناصر من الشرطة الاتحادية بتفجير عبوة ناسفة في قرية الدواليب شرق المنصورية ولله الحمد أما في ولاية خراسان فقد تم استهداف صهري ينقلان الوقود للجيش الأمريكي في مطار جلال أباد العسكري بعبوات اللاصقة ما أدى لتدميرهما كما تم التصفية جاسوس للحكومة الأفغانية واغتيال صف ضابط بالجيش الأفغاني وعنصر من حركة طالبان بمديرية سوكي في كنار ولله الحمد أخيرا إلى الصومال حيث تم اغتيال شرطي صومالي بأعيرة نارية في سوق بكارا بمدينة مقديشو ولله الحمد وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين أكثر من 120 هالكا من عناصر الجيش النصيري خلال مواجهات مع جنود الخلافة جنوب دمشق وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الا <تصفيق> فقد صوابه صواب البان الخنا وبدأ صوابو